पीस टी बांगलार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 ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا إلى فرعون وملئه ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانون فكذبوهما فكانوا من المهلكين وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ كِتَابًا عَلَّمْنَاهُ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَأَوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قِرَامٍ وَمَعِينٍ يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا ۖ إِنِّي بِمَا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 اولائك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون الله الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون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 بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعَرِضُونَ الله, الله أكبر سمع الله لمن حميده ربنا ولك الحمد الله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 ومن تسألهم خرجا رَبِّكَ ربك خير خَيْرُ خير الرازقين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون ولو رحمناهم مَا ما بهم من ضر للجوا في طويانهم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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله فقل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير وَلَا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون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 পাপ বলে জানো মানুষ তো আদম সন্তান পাপ হবে এটাই স্বাভাবিক তাকে এই ব্যাপারে চিন্তিত থাকতে হবে বিচলিত মান আব্দুল রাজাক বিন ইউসুফ কাসিম বিন আবাস মুজফার বিনসিম আক্রমুজামান বিন আব্দ সালাম ডক্টর আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর হারুন হোসেনের উপস্থাপনায় বইয়ে আনে আমাদের অকল্যাণ দেখুন পাপের অশুভ পরিণতি প্রতি বৃহস্পতিবার রাত আটটায় আপন সম্প্রচার সকাল সাড়ে ছটায় বাংলাদেশে বাংলায়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 So, if Jesus Christ, peace be upon him, died for three days, who controlled the world? That means, even God died? The freedom to unmask. So, there are various ways which we can prove the argument yeah, to I be know. wrong. Let's <laughs> Dr. Jaakirat Sange Aalap <laughs> Kori Every day, every day, every day, every day, every day, Peace TV, Bangladesh. This is the case for the first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 جميع الله Oh um.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 إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالين أمين وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين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 رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ قَالَ اخْسَأُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادٍ يقولون, يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْرَاحِمِينَ فاتخذتموهم سخريا حتى أنساكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون الله الله سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدًا عَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدًا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر.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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أمين. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين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 الله الله اكبر سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله أكبر. الله আসসালামুকুম রামুক রসসালামালাইকুমত আসসালামুমত তাদের অন্ধ অনুসরণ করো না তাহলে কি মানবো, কিভাবে মানবো। সর্বোত্তম কেতাব হলো আল্লাহর কেতাব সর্বোত্তম পথ হলো जकिर आरिकार्ता पृथिवीर सब चेस्सी वृद्धि पाधर्म रिडार्स डाय पत्रिकाय बृद्ध पुखानुपुख रूपे प्रकाश कर पंचाश बचर व्यवधान चौत्री चुराशी पर्म सब चीज वृद्धि पे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 यूरोपे सब चेसि बृद्धि पाधर्म हम इसम पृथ्वी सब चीज़ बृद्धिम ग्रहण करते बा मानुष के पृथ्वी ते इसम ग्रहण करते बाध्यरबारीलम तरबारी शांति तरबी तरबारि सत्य एवं ज्ञान যাতে <laughs>